بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اتمان الاسمان على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن على سبيله ومن في لا اله الا الله ان فقد تحدثنا في المذ بالماضي عن جمله من الاحسان التي تتعلق بالرفقه على الحيوان ونظرا إلى أن بعض المسائل احتدوا إلى بعض التفصيل احذبنا ليعابل يقول رحمه الله عليه أن يجب على المسلم أن ينفق على بهائنه وضينا الدليل على ذلك فيما صحى سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي عزدت في الهرة وهذا يدل على أنه لا يجوز من أن يحدث الحيوان إلا إذا قام على رعايته وطعامه وما احتاج إليه لأنه إذا حدثه ومنعه من الرعي ومنعه, ومنعه من ما فيه رفق به فقد عذبه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأذيب الحيوان والعكس بالعكس فكما أن الإسلام نهى عن تعديد الحيوان رفض في الإحسان إليه حتى أخبر صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الزانية أن الله غطر جنوبها بشربة ماء لذلك الكلب الذي ثقته فدل هذا على أمرين اولا مشروعية القيام على الزوار ورعايتها والإحسان هي فيما تحتاج إليه من قائم وغيره وثانيا عكسه تحريم الشريعة للإساءة والأذية والتعديد للحيوان والقتل له بدون وجه الحق ومن هنا قال بعض وعينة التكتير في القوله تعالى ولا تشدوا في, في الأرض بعد إصلاحها قال من ذلك قتل الحيوان من غير حاجة وقوله وعليه علف بهائنه على فلدهاء إن ذكرنا أن هناك صورتين إما أن يكون هناك مرعى يمكن للحيوان أن يخرج إليه ويرعى ويسوم فيه فحينئذ الواجب عليه تمثيل الحيوان من الرعيم وفي هذه الحالة لو أخرج الحيوان بمفسه أو أخرجه وقيله كالعامل عنده فقد جرع ذمته بهذا لأن الحيوان من طبيعته وفطرته أنه يأكل قدر حاجته لكن لم يشكال عند العلماء إذا أخرجه لقعه والثوم هل يجب عليه أن يترك البهينة إلى أن تشتعى غاية الشبع أم أنه الواجب قدر الكفاية ثم ما حضى لبعد ذلك فهو فضل قال بعض العلماء الواجب أن يخرج للبهينة للرعي في حدود حاجته وفائدة المسألة أنه لو خرج يوماً وعنده ظرف ووقته ضيء وما استطاع أن نمتذر الحيوان حتى يصل إلى حد الشباب فمثل الحيوان من الرعي إلى حدود الكفاية أجزأه على القول الذي لا يشتركه كمال ولا يخلل من المسؤولية عن القول الثاني والصحيح أن العدرة بقدر الإجزاء يعني القدر الذي تحصل به كفاية الحيوان ثم إذا كان الرعي إذا كانت فرع البهيمة لا يخلو الرعي من خالفين إما أن يكون قائما بالكفاية على عزم الوجوه بمعنى أنه يمتفق الحيوان ويجهزئ به فحين لله إشكال وإما أن يكون الرعي قليلاً كان يحفظ ببعض أحوال الجذب فإذا كان الرعي قليلا وجب عليه أن يشد كفاية البهيمة من العلم ولذلك لو كانت الزهينة تحتاج إلى رأي فرعت ثم بقي عندها عز في طعامها أمنى هذا العز وهذا يختلف الثلاث الإبل والبطر والغنى فالمقصود أنه لا بد من تشجيل قدر التفاية عليه أن يجب وهذا اللجوب محل إجناء أنه يجب على من ملك الزهينة أن نطعنه وقد ضيننا أن النفقة تجد نما بسبب النكاح او بسبب القرابه او بسبب المنف وهنا بالتبديه في المنف فمنظر يكون مالكا للبهيمه امر بالنفقه عليه وهذا من اجل الناس فانه هو تعامل فعبد كما انه كلام منافع البهيمه ويملك رقبه البهيمه فالواجب عليها ان يؤدي حق هذه البهيمه عليه على فوق بهاءه والحالة الثانية أن لا يكون هناك مرعا فإذا لم يكن هناك مرعا وجب عليه أن يشتري للبهاء طعامه وحينئذ ينظر فهناك طعام من العلف وهناك مثلا طعام من الشبوب والعلف والشبوب فيها الغالي والرفيس فحينئذ ينظر فيه فما كان بقدر الإنسان مثلا إذا كان الإنسان غميليا قادرا فإنه ينفق على قدر ما يحصل لا ينفق بجهائيه إلى الطعام الرجيء القليل الذي هو مضر بها أو يضحف بها بناء على أنه يريد قدر كفاية خاصة إذا كان غميلا وقد أمر الله عز وجل الزوجة أن ينفق على زوجته بقدر لسعه فلما وفع الله على الغنيه يمسط من فقه الغنيه ويحصل إلى بهائنه ولا يضيق عليه أما لو ضاق عليه الحال وصعب عليه أن يحصل العلف الغالب ف... فإنه يطعم هذا الذي يحصل به قوام بجنها فلو ضربنا مثلا هناك علف في اليوم يعني سرائن بعلف الجيد بعشرين والعلف المتوسط بخمسة عسر والعرف الرديء مثلا بعشر فإن كان العلف الرديء لا يضر بفتحتها ولا يفتح بها علف العسر الزيال وهذا قدر وضعه وطاقته فإن كان يضر بفتحتها ولا يملك هذا القيمة فيه التفطيل الذي سنذكر أنه يؤمر ببيع ذعبها وانتق عليه هذا المعروف بينا رحمه الله أنه يجب عليه الضميس يقول لي علي عن المالك علي واسلوب عليك كذا يدل على اللجوم أي أنه أمر على اللجوم وليس على التصريح وعليه على سبهائمه وسطلها وسطلها في كان النعم عزيزا وكان الناس يستقوم منه الآذار فيستقوم من أنفسهم ملد واردهم وهناك آذار تختطي منها البهاي تريدها هذا الوروض يعني سواء كان الشخص نفسه أو عامل أو من وكله يرد بعينة في الأيام التي تحتاج فيها إلى الثقل فالإدرد زمانا من البقر والغنية فيقدر الوقت الذي تحتاج فيه إلى الثقل ولا يجب تأخيرها عن يوم مردهاي عن يوم الذي سرسي وهكذا لو كانت محبوشة عنده في البيت فيجب عليه أن يتفقد أن يتفقد طعامها أن يتفقد شرابها وأن لا يتكل على العالم أن يتكل على عماله وهذا لا يجب على سبيل الإطلاق بل الواجب عليه بفترة وفترة أن ينضف ببهائه وأن يتفقد قيام وهذا قيامهم على, على, على حوائد البهائن وهذا أصل واجب على المسلم في كل من وقل أنك لا تتكلم على من وقلتك بل عليك أن تباغتك وأن تأتي فجأة لتنظر كيف إعاية بالشيء الذي اعتلمته عليه ولا تعتبر أن هذه يتميش من المسؤولية والأمان فإن الوكيل عنك أمين كما دفرنا في باب الوكال وقد نزلته منزلته فلا بد من أن, أن تكون أن يكون اختيارك له في محله فقد يكون أمينا في حال أن يغتر باتكابي حسن ظلمك فيه فيهمل في القصر الإنسان بعيد فالواهد على رب الدهينة أن يتفقد ذهائنا في شقيها وعلى الأقل يسأل العالم متى تسق الظهان متى تضحمها متى تقوم عليها فإذا وجد أنه قاع من على الهجم أو برئة ذنة عليه سقل بهائن إذن طعام الظهائن وسقلها واجبا على المال سواء أن قام به بمسه أو وقف من يقوم بذلك هذا السقل طبعا لا يشب الظهين ليس كل ماء تسقاه الظهين وليس كل مورد تورد عليه ذهائي فإذا كان الماء كبراً فيه المنقاذرات والأساق أو يفقن ذهينة في أواني قذرة لا يبالج تنبيثها ولا يبالج فشم القيام عليها فإنهم مسؤولاً أمام الله عز وجل عن هذا المقصير فالبعض لا يبالج كل هذه ذهينة يفحمها في أي إناء ولو كان قدراً ويسقيها في أي إناء ولو كان قدراً فالواجه يتفقد الأوالي التي تشطى فيها وأن يتعاهد ذلك بالرعاية لأنها أمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم رائعين وكلكم مسؤولاً على الرئيس فمن قام على الذهائم في علفها وصفها بنفسه تفقد ذلك وإن مبتل غيرا بذكره أنها أمانة وأنها مسؤولية وأنه يجب عليه أن يرثن رعاية على أسلم الوجوه وأسلم فتى تبرأ أذنته وما يثلثها وما يثلثها وما يثلث شأن البهيدة في بعض الأحيان تحتاج إلى تنبيح فدنها بالغسل وفي بعض الأحيان تحتاج إلى جذب لعصوبها وعشعرها أحيانا تقديم لأظفارها وعقديم من أظفارها لأنها تؤديها أثناء نشيها وأحيانا تحتاج إلى إصلاح من زجل نفسه إذا كانت مريضة إذا كانت علينا فعليها أن الله عز فيها وأن يقوم على نهايتها يحتاج إلى دوار أو علاج قام على ذلك وطلب من عالدها أن يقول, يقول هذه الذهيمة والله يشهيها لا أبدا قل إنها نفس هذه الذهيمة لا نفس محجدة بالمرض والثقن ويجب عليه أن يحجم إليها وأن يتعاهدها وما يستحر يشرب اصلاح الشارع والهيئة وما يستحر في مسكنها المسكن النظيف مثلا إذا كانت الذهيمة في مسكن قذر مسكن وخيم يضربها ويؤديها ويضرب صحاتها حيث ينسى العمام الله عن ذلك بل عليه انظروا فيه فقوق الحيواني يعني الفقهاء الإسلام من فجر التاريخ الإسلام وهم جميع نحتاج أن يتبعنا أمه لا نحتاج لها انظروا حتى كيف تسكن البنين ولو تبقوا في تفصيلات الفقهاء والقلاب الفقهاء والقلمة رسول الله تتعجل والصدق الله اليوم أكملت لكم دينكم هذا دين شامل من أفضل فانظر حتى مسكن الدنيا تكلموا عليه حتى في فتاة والغلماء في المنسلون هذا يقررون ما لا يجلس عديد الشيوان لا في مسكنه ولا في مطعمه ولا في حاجته من دواء وإصلاح شارف وهيئة حتى في النتيج إذا شار بها لا يعذبها ولا ينهقها بل يريحها وكراحاها ولا يحملها فوق طاقتنا في القسار ولا يحملها فوق طاقتنا حتى في الحبق فكل هذا يدن بنانا راضحة على عظمة هذه الدين ويدن بنانا راضحة على أماله ووصائه بحوائف الناس حتى الخيوانات فحين يدن لا تحتاج أكون الإسلامية أن يأتي من يتبدح او يذكرها أو يعلمها يذكرها من غفلة أو من جهة الأبد عندها في اتفاد الله وشنة في الولايات والسلم وشريعتها الغراء التي جمعت نحن في من الاخلاق ومكارم الاخلاق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لمن هدى لولا ان هدانا الله لقد جاء اضرب في ارضنا بالحق يعني. وان لا يسلمها ما فاجد عليهم وان لا يحملها الله تحمل الذنيم فوق طاقته لان مثلا الركوب على الدهينه مشروع لذلك تم الله عز وجل على عبادها تحمل أفقالكم إلى بلد ون تكونوا باليه إلا بشق الأنفس فامتنى الله على عبادة أن البهاد تخلق والخير والبغال والحمير تركبوها وزينة لجعلها ركوبا للإنسان ولكنه كما أنهم أحل لنا ركوبها لم يحل لنا تعديدها فلم يحل لنا أن نحملها ماذا ما تخلق فإذا أراد أن نركض البهينا فأولاً ينبغي أن تكون البهينة مما يعدى الركوب يعني لا يرخب البهين بشانك ما تعدى الركوب كما جاءت الخبر من إن ما ركب بقرة فقالت من الله من يخلقني لذلك مما خلقني بهراً للركوب وكذلك الأشياء ليست محلم للركوب إنها الخيل والبغال والشميع وطبعا النوق في ذلك وهذا الأصل وهو دواج الركوب تختص به بهائن ثم نفس البهائن تختص بجنان والسن تطيق فيه الركوب فإذا كان لها من تكون شقة وسمية شقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يتركها من كما تقدم معنا في التفادي الزكاة فإذا بلغت السنة التي يركب عليها ويحمل عليها ركبها وحمل عليها ثم أيضا يحمل عليها يصفل فيقال لا يحملها ما راكبك لن يحمل عليها بالمعروف وهذا الأصل الذي هو جواز الحن على الدواب هو حل إجمع عند العلم رسول الله لكن بشرط ألا يكون فيه تعديد للحيوان والحيوان من الحيوان يحدث هنا حيوان. ولا ناصفقه الحب أكثر في حملها ما تطيق وهناك سيارات لا تطيق الا القليل في حملها على قدر طاقتها ولا يهله من بدنها من يضر ولا ذهب ولا يخرج من بدنها من البدن الدهينه ما يضر ولدها هذه المساله تسمى بمساله ازدحام الحقوق عند العلماء رحم الله مساعد منها النسائب ازدحان الخطور فالبهينة فيها حق للمالك وفيها حق للولد هذا إذا كانت يعني غلودا ولدت ولدها وحتاج ولدها إلى النبل فإذا احتاج ولدها إلى النبل صار له حق ربها ومالكها يحلبها ليبيع الحليل أو يحلبها ليشبه ففي هذه الحالة هل نقدم حق المالك لأن يده يبقى يد أصده؟ المقدم حق الولد الجواب المقدم حق الولد فهيقال له إذا كان حلبك يضرب الولد لا يبقى والسبب في هذا أن الولد لا يجد بديناً والمالك يجد بديناً وأن الولد لا يستغني عن أمه والنالك يستغني عن هذا الحديث وإذا ازدحن فالفقوق ظبر إلى الحق والأشرف وإذا نجد في قضاء الله السلم وقضاء الشريعة أنه ينصح للحق فإذا كان الظلد يحتاج إلى هذا اللذل ولا بد لهم هذا اللذل ما تستطيع أن تشرفه إلى ناقة ثانية أو إلى في الثانية فالإن دعب الأولاد لا يمكن أبدا أن يقبل غير ضرعهم ولد الناغ لا يقبل غير الحرائق فيهن حرب يعني الشغف وتعلق الوارد عزيز فإنه لو مات إنه ربما مات بعدها لأنه لا يقبل على ضرع غيرها ولا يقبل على طعام حتى هذا موضوع طبعا كما أن النفوس الآدنيين تختلف أصالتان وحنا من كذلك النفوس الزهائم لو صرح هذا الولد لو صرح إلى غير أمه لم يجد ويتضرر بهذا القصر ولكن المالك يمكن أن يجد بدينا الحق بين الأضيق والأحق ولأن المالك مستفيد على طيلة زمانه والولد مكتاز في زمان مخفوص فيقدم الخاص بحادثه خاصة على ما هو عام ممكنه أن يرتفق في أي زمان وغير هذا الزمان مكتاز إلى اللذن استذل الغلماء رحمه الله فما في الشرح بطول عنه فما لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث حسن بعض الغلماء فهذا لكن مثله صحيح لإجناع الغلماء رحمه الله وأصول الشريعة كلها دال على صحة هذا المثل ومن هنا قال القاعدة تفرعت اندنف القاعدة الشرعية المذنع عليها والتي تقول الضرر المجال فعندنا ضرر متعلق بهذا الولد لا يمكن إجالة إلا أن من أمي يرثبع من أمي فحيني ذي مقالب تقديمي من هذا الولد فإن عجز, فإن عجز أن يتوقفها اذبر على بيعها بعد أن بينا رحمه الله عاصل وهو ودوب النفق عن الزهيمة شرع في النسائل الطارئة وقدمنا أن هذا من دبة الغلماء رحمه الله ومن تسبسل الأشكار عندهم فإن الكرون الأصل وهي الكرون ما خرج عن الأصل وهو المكثنيات والأمور الطارئة وهذا من خمال الشريعة أن الشريعة في أحكامها وتشريعاتها لمن تزف به أنها لا تقل فقط من الحكم بل إنها تدين الحكم والأثر من ترطب على الحكم وما يطرأ مما يملع من وقوع الأثر او كمال الأثر او يضرق الأثر وهذا لا شخص أن العلم أرحمه الله تنوديه من ذلك ديانا يسمى صلى الله عليه وسلم بقوله فإن عجزة يعني عجزا مالك هذا أمر طارق والقصمه ينفر طيب إذا ترى أنه عجز أو كان فقيرا لا يستطيع أن ننفق نعم أجدر على بيعها أجدر على بيعها يعني أجدر على بيع بهائنه التي عجز عن الإنفاق عليها هذا الأصل وهو الإجبار اختلفت إلى ما رسم الله على قولين من الشورين. جمهور العلماء على ان المالك إذا عجز عن شراء العلب وقال لا أستطيع نعني بما أنشق به على ذهائي يجبر على بيع ذهائي على الصفحي الذي نذكره وذهب لنا موضوع حنيفة رحمه الله لأنه لا يجبر والثبت لذلك ما قدمها أنه يرى أن الظهين أن الحق للبهين والحقوق في القضاء ا فكان عندما يطالب بها القاضي اما اذا لم يطالب بها القاضي فمن من يطالب بها غير والدهينا لا يمكنه ان يطالب حقا ولذلك لان القضاء القضاء في اثمان حياده لا يميل لاحد الخصمين ولذلك من يحكم عن الخصم الا اذا طلبه خصمه وهذا هذا اصل حتى أن بعض أصحاب الماضي حنيفة لما ودنا القضاء أراد أصحابه أن يدين له فقه القضاء فاختصنا إليه وقال أحد ما لي فلان كذا وكذا فقال له هل ما قاله فساءله ما تقول قال الصباح فسكت من المجزعي فقال القاضي أعطيه حقه فقال الصابي الحق ومن أمر القاضي رحمه الله أن يفعل خصني أن يأتيني حقه فألهم قال إنما أردنا أن لك أن للقضاء ثقا غير الثقن الذي تعلمتك يعني هناك ثق ونفسقها الثقن فالحنبي يارحون وهذا أصل عند الجمهور يقولون من الشيء الأصل أن القضاء سيادي لا ينبق لأكل الخصمين دون الآخر منصف الخصمين إذا حكمنا على رب البهينة من يبيعه ما هو هذا الحكم أين الدعوة وأين ما يثبتها الدعوة متعذرة لأن صاحب الحق والله وليس لن تطالب بحقه وإثباتها ممكن على طريق الشكلة أن يشهد الزيران أن يشهد أوفقاء ممكن إثبات الخطأ لكن من في أصل الدعوة في اليوم محمد رحمه الله تعذر عنده وأصحابه تعذر عنده في هذه المسألة أن يُحكم قضاءه ولكنه يُجدر ديانته ففي الندى في الندى بالحنفية يجب عليه ديانةً أن يديعه إذا عجب ولا يجب عليه القضاء وفي فرق بين الديانة ودين قضائيا ودينه وبين الله مطالب أن يديعه لكن أنه مشكم عليه حكم شرعيًا قضائياً قالوا لا والجمهور رحمه الله قالوا إنه للسلطان الولاية عامة وهذا عطل في الشريعة قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان الولي من لا ولي له وهذه بهينة ولا ولي لها كالمجنون إذا لم يكن له ولي فحينئذ تصرف السلطان بالولاية العامة وهذا عطل صحيح وقل الجمهور في هذا النساء أرجع وأظهر إن شاء الله وأولى بالقوام وبناء على هذا يجبب طبعا يقاضي يجبب ثم إذا تربح القول بالإجبار فهي تفتيل ننظر في ذهائك إن كان عنده بهيمة واحدة فحيني لله إشكال يجبر على بهيمة لكن الإشكال إذا كان عنده أكثر من بهيمة وعجز عن إطعام الكل نقول له بيع ذعبها بالقدر الذي تستطيع به أن تنشق على الباطل فلو كان عنده مثلا عشرة من الغنب ويمكن أن يبيع رأسين يتمكن من خلالهما من نفق على البقية نقول له بيع على البقية ثم إذا أجدر على البيع لا يتضر على بيع كراء من ماله فإنما ينضر إلى القخص لأن ما جاز بالضرورة للقدس بقدرها لأن مجدد أن ينفق على بهاني ولو, ولو بيعك الكريمة تضرر ببقاء غيرها مما هو دونها وبناء على ذلك لا يتبر على بيع كل بهائن هذا المنسبة الأولى آآ ثاميا أنه لا يتبر على بيع كراء من ماله إلا في المنفاء وهي أن يكون كل ماله مثل مثلا بكامرة الزكاة هذا عرض العام آآ فخينئذ يتبر على بيع السرين وآآ يقول البيع لقدر الحاجة أن من الضبوث على قدر الحاجة تحفل به التفاية والقيام على النفقة على نفقة الدهائم الزاقية او اجارتهم يجبر على بيعها او اجارتهم بعد القلماء يقول لا يجبر على البيع اذا انتنت الاجارة وبينا ان هذا صحيح لان ادخاء اليد اولى من الغاء اليد وبينا هذا في القضاء وسليمان عليه السلام. فإن الله عز وجل أثنى على حكم سليمان وقدمه على حكم داود بأن سليمان عليه السلام أبقى يد المسيين. ومن هنا وفصلنا في هذا وبينا وبناء على ذلك نقول لو قلنا له بعها مع انسان اجارة فقد اذلنا يد المسية جبرا وإزالة يد المسية جبرا في الاصل لأن الاصل ان المالك لا يحل من يسلمه وكله في استئجار فاحنا نديره على البيع ما كان ما امكن الاستئجار لكن في بعض الاحيان قد تكون الاداره اضر عليه من البيع يعني لو باعها فالاجاره افضل افضل من الايجار وهذا في احوال خاصه قد تكون إيجارتها تحتاج أيضا إلى قيام على علفها ومؤونتها أكثر وقد تتعلم من خلال إيجارتها فعلف المشال القاضي ينبغي إن كان الأخف ضررا عليه أن يبيع بايا وابتدع بالبيع وقدم عن إيجاره مع أنه نقل للأصل لوجود هذا كراس وأن إذا كانت الإيجارة ممكنة أنها مقدمة عن بيعه الأصل أو ذبتها إن أفنته ماءا كان بيها ولا يمثل إجارتها ما في أحد يتعذرها ولا في أحد يتعذرها أو عرضت للبيع فلم ترغب وعرضت للإجارة فلم ترغب ففي هذه الحالة أو كانت لا تؤذر ففي هذه الحالة قال بعض العلماء يؤمر بذبكها إن كان تؤكد يؤمر بذبحها لبعائل إن كانت تؤكل أنه إذا ذبحها جعا لحمها وأولا إذا ذبحها قطع عنها العذاب لأن إذا بقي استعذبها وثانيا ممكن عن طريق ذبح ذعبها اغتناع الباقي وهذا عطر أن إتلاساً ذعب لاستبقاء الأغلب مشروع شرعاً مشروع شرعاً دليل وقشفت موسى عليه السلام على الخضر فإن موسى عليه السلام كسر لوحه من السبيلة ليبقى السبيلة وحينئذ دبحة بعض البهار من أجل أن يكفي العلف للباقين أو دبحة من أجل ديع لحنها لإطعام الباقين سائض على هذا الأقل وبينا هذا بمثلة الأوقات تصر فينام يتم لإكلاف بعضهم كذلك أيضا في ذوات الأرواح جاء هذا الأصل بما جاء ما يقرره وذلك أن يونس عليه السلام بما كان في السلق ساهم جهو السفينة وتعرض سبينا للأرض واحتاجوا أن يرموا شخصا منه فساهم فقرض في على مبيه الله يونس فرمي في البحر وهذا أصل عند بعض العلماء أنه إذا كان لا يمكن نجاة الكل إلا ذي هلاك البعض قدم بقاء الكل الأكثر أنه إذا, إذا تعذرت نجاة الأكثر وتوقفت على هلاك البعض قدمت نجاة الأكثر وأثلت البعض وهذه لها مسائل تفصيلية وسلام طويل على ما منها من السبب القصار الكشفار بالمسلم فيها تبثلاث في ضوات الأرضات من نسبة للأدنين بالنسبة للحيوان هنا إذا أمكن درش البعض حتى يرشي الطعام من بعض الآخر لها أصول عامة في الأرضات عموما فدرش بعض البهائي التي يملكها تدخ من أجل أن يصبح الطعام كافيا للبطيئة هذا السائل للأصل الذي ذكرناه أو تذبح لأجل ألا تبقى فتموت حتى نفسها لأن موتها حتى نفسها يضيع حق المال وموتها بالذكار يبقي استفادة المال تحني بمقله إذبحها ولأنه لو ترك تموت حتى نفسها تعجبه فلا هو يستفيد ولا هي يستفيد ولكن إذا ذكيت استفادتها واشتراحت ثم أيضا هنا استفادت من انتفاع من يحمها ثالث من حيث القصول كله سائل من حيث القصول الشرعية سائل تفرعت عن المثلة التي ذكرناها في مثلة قتل الشيوان قتل الرحمة وهي إذا كان الشيوان قد انفذت مقاتله وذكرنا قتلة المرأة وبيلناها بالمرسلة وتفرعت عليه مسألة المعاصرة في موت الدماغ وهل يدوث شحب الأجهزة عن المريض الإسلميكيا وسريعيا أو لا جناء على قاعدة هل الحياة الـ الـ في حكم المستقرة او هي هل الحياة المستقرة في حكم الشيارة الأدنة في حكم مستقرة اختلف العلماء رحمة في المثلة من أمفذة في مقاتله هل حياة الحياة مستقرة أو في عدم العدل فبعض العلماء يقول حياةه مستقرة وضعهم يقول حياةه في حكم العدل إذا قلنا إن من أمفذت مقاتله يعني مثلا قرب في مكان لا يشك أنه لو ترك في مثل الزهيمة فصلا بالسيارة وتقطع على ما لو تركت دقائر فتموت أو تسقط من مكان عالي وتدركه وهي ترفش لو تركت فتموت أو يأتي الحيوان الشبب يشتريدها وتبقى فيها حرفة يعني آخر فيه هل هذه الحرفة في حكم الحياة مشتقرة وحين إذا ذكيت إجازة او هي في حكم العدم وحين اذا ذُكرت لا يحل عقلها لانها قون في مقاصدها لانها متربيه او مذكوره مطلقه حكمها مثلها ميته فبعض العلماء يقول انها في حكم العدم هي حياه الحركة اذا قلنا في العدم يصح ان كان مطرح اكثر ظاهر الحديث ان الشات بكرت ظنها فكسرت المراه الحجر وبكتها فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر تدل على أن الحركة حياة وحينئذن مدام قلب المريض يتحرك فهو حياة ومدام فيه حياة وحياة لا يجب إحبال بهذه حياة سيكون حينئذن محظورا هذا وجه اعتبار الحركة ولو كانت حركة يعني لا إرادية هي الحركة الأخيرة فنقول إن هذا وصف من اعتبر من ثلاثة الكلامية أنه ليفر الموت وهذا هو الأصل أصحاب للأصل والآن تشخيص متى الدماغ في اضطرار بين العطباء وحتى على تحديد هذا التشخيص لا يتوثر إلا في مستشاكين تقدموا هذه الخاطر وعلى أحد الله ضررات كثيرة نفررها في أحكام لكن الذي يهمنا هنا أن الحيوان يقتطح متنبيه على هذا الوصف أنه لو بطي أنه دون إطعام على الوجه المعروف حذب ولا يجد تعديد الشيوان أما الآذن فلا يجد قتله يعني لو أن انسان أصيب بالفرطان فهذا الله يحب وقطع الأكبة على أنه لا يعيش فإنه لا يجد إلى أحدا يقتل لأن الله حرم هذا النفس وللمعاني المعتبر شرعا في ورود هذا البلاء عليه لأن البلاء مقصود شرعا فالله أرحمه بني ويدعك الله انفسكم ولا تحسبوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما انظروا سبحان الله كيف بناء هذا القران وجلائه وعظمته لانه تنزيل من, كتابه احكمت من حكيم خبير كتاب فيه ايات وفي ما يسر لكم لما بخطيط خبير ان الله جل يقول لك انفسكم احد من اودع تفسير الايه انفسكم اخواتكم لان المؤمن لا يعتبر تسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم فقيل لا تكتب عنفسكم يعني إخوانكم فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الراحل كما بينا بالسلم في الواحد إذا اشتكوا الجسد الواحد معنا نفس الراحل فلما قال ولا تكتبوا عنفسكم عقب ذلك بقول إن الله كان بكم ربيع ورحيم إن الله كان بكم رحيم إذا تبجح إذا قال نريد المرحلة كذبه الله عزيزي وقال أنا أرحم بعضي الذي التنية وأنا أرحم بعضي الذي أتقنت بدا وأنزلت الزلاء فيه ولذلك لا يجي في أحد النيساء أن يدخل بين العجلة ورسل هذا في ليس يجيب يخذ الأطفاء عند إن كان ياسم وحدودهم التي يقفون عندها والباقي بالله عجل وجل مالك كل شيء وخالق كل جوه على كل جميع ما يستطيع هنا أن يتعدى ولذلك اقترد له هدفان الوقاية والعلاق إذا خرج ان هذين هدفين فليس بطبط شرحا الطب قائدًا إما وقايا أو علاق خرج عن هذين الأصول فليس بطبط ولذا تجد إذا قال نقتله فلا هو معالج ولا هو وقايا القتل ليس وقايا هذا ليس بطبط ما هو تخطف فنقول طبط هذا ليس من شأنه وليس لك أن تتدخل بين الادي وربه هو الذي خلقه وهو الذي يدبر الله ومثل ذلك لو قلت ان في هندسه جغرافيه او غيرها او سبب خرج هذا ليس بالطب هذا عدل وتصرف في حيطك. الله عز وجل في خلق الانسان فهذا اصل طبعنا هناج ومصاير ان خرج عن ما في والله شرح صدرا وعلل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث إذن شريف في السنب أنه جاءه لأعراض فقالوا يا رسول الله أنا تداول قال تداول عباد الله فإن الله ما أنزل داءً إلا وأنزلناه دواء فجعل قد علاجًا للأشخاص وفي حكم العلاج اللقائي وما هذا داء فليس يدفل فحين إذا أثغر رحنا ليس لعلاج ولا دواء فلا يدفل قل ما في الجنينة إنها تقتل فلأنه يستطاب لحمها ويجوز أقلع، ولذلك تجد لو أن انسان قل المشكلة الآمنة ذهب من يبحث لنفاع الضفرية، وما تنسمى الاجتهاد المقيت وهو أن يأتي إلى نسألة ويجمعنا فيها، وينظر فيها ويخرط الخلاصة هؤلاء الزاخذين الذين لا يغرفون الشخلحات الغلمات ولا ضوابط الغلمات يجمون كثيراً ببطوره ولذلك ينضغي على طالب العلم أن لا يتقبل البكوش السفهية إلا إذا كارث منا عنده براية وخضرة بمثوم العلماء وأساليب العلماء ومصطلحات العلماء وضوابط أهل الإنفشور لأنه في هذه الأشهالة لا شك أنه يتعرض للزمن فبعضهم الذين يدرشون قتل رحمة يقولون أن العلماء أجازوا قتل البهين وذلك لأنه إذا بقيت تعذره فجواز قطم البهين إلى لا جاز لأنه لا تتعذفها الآدمي أعظم خرمه انظر كيش يعني يأتي الآدمي أعظم خرمه فإذا قرروا أفضاء أنه ميز وأنه متعجز وأنه متضرر بهذا المرض فليسكوه دواء وليحقوا نورفقنا ويقضوا عليه وهذا القضاء أرحم به ويقوم عند الطبيب لسالة وهي رحمة المريض فحينئذ ينبغي أن يرحمه بهذا المرض عقار الذي يقضي عليه ويريخه ثم يريش اهله من على التكاليف النادجية وعناء النفسي متابعة هذه مدرراته فنقول له من العلماء رسول الله لما اجاز قتل ذهنانا قطر ان افلت ذبثها ان افلت اذا لم يؤفل صار من الشساد والادم لا يؤفل فإذا مبددت كان متعلقا لإخادة الغيب وأما العبد في آدم يضغط ويؤكد ما هي الشرعات في أكل آدم فإذا ثبت هذا فنقود من هذا الفهم جاء أوروه نقص من عجل النظر للغوابق المناصر وذلك قال المساء أكلم يعني إن كانت تؤكد وهذا القيب يدل على أنه ليس لحها إذا كانت من لا يؤكد فلو كانت عنده مهلاً بهما توقع كالشمار على شرمه بسم الله لا يؤكد نعمه ففي هذه الحالة عليه أو بيعه أو أجهه لكان لا تقطع هذا بيعه أو أجهه لكن لا لكن ما يؤمر بدرج إلا الشمار لا لا. الله لأنه لا يؤكد قال ركمه الله تعالى لاب الفضانة إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الاختبارات وتقسأنا إن شاء الله الدروس في أول ثلاثاء عقب الاختبار إن شاء الله تعالى هذا بنسبة لدرس مطلع يقول عندك تبقى رجل شاء الله عن ما هو عليه درسك حرم أيضا عن لكن هذا الأسلوح هو آخر الأسابيع إن شاء الله ومثل الله عنه يجعله آخر أصابتكم الله صبيبة الشيخ وأحسن إليكم صبيبة الشيخ قول هل ضرب البهائنين للإسراء في السباق أو المضيح في الحرف والعمل أمرا جائما أصابتكم الله بسم الله حب لله والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحيح من ولك هذا سؤال رياضي هذا على كل حال ضرب البهينة ليس فرق ا ا ادهب الله من كنت تذين الجواز ا اذا وجد وما ورد عن سلم انه ما ضرب جميله حديث الكاذب قال كيف اسير على جن فاعيا ف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقصنا وفي رواية ضربها أشار سيرا حسيما حتى أن جاد عجل عن ذلك اجتماع البعيث فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وبركاته فرواية ضربه ورواية نقصه بقضيبه ولذلك رواية ضربه وأشرت من العلماء العائشة رضو الله عنه من مدينة من السلم ما ما ضربه فهينة لا ضربه إلا في السبيل للناس وأجيب برواية تنخته بقضيبه لأنها مفسرة ورواية تضربه مجملة والقاعدة إنه مجمم محمول أنا نضيه من المفسر وضرب البهينة للإسراء يجيب عند الحاجة وبقدر الحاجة بشأن لا يكون تعديدا أن لا يكون تعديدا للبهينة وبذلك أجاز العلماء رسول الله لكن فألا يكون تعديدا تعديدا فنهي إلى أسرع أسر وده يزيد في سرع أسر يمكنك طيب في هذه الحالة لو ضربها عزبها هذه راية ما, ما, ما في الجهينة هام فإذا ضربها ازداد في تعديمه أصل عندها عذاب السير وعذاب الضرب في هذه الحالة يملك لكن لو كان عنده ضرب وعنده أمر ونحتاج أن يسلم الحاجة والبهينة نجرة هي الشكينة وعطلت من صالحها احتاج يضرب ما في بيس لكن يضرب بالمعروف الضرب مشروع بالمعروف يعني يضرب البهينة بينها أن يكون عاشل الشريف إذن كان الضرب هو صير البهينة يعني متلكعة وإذا ضرب التفيد هي التي جلت على نفسها وجناع ذلك يجيز الضرب أما إذا كانت في شيء شيرها تقوم بمهما يكون واجبها وما عندها تقصير يكون ضربها ضرب من الأدوية للإضرار لا يجيز حقيقة تعذيب الشيوان والإضرار به على هذا الوضع التصريب هو أولى نبع لما نقصد على جواب ضرب الزهان في الشديد من التي يشتاف قد يتعطى الإنسان عن صالحه وقد احتاج بعض الأحيان الذهيمة تؤذي وتضرب فلا يكفر احتناحها إلا بالضرب تضرب وهكذا الآذن الآذن شرع الله الضرب عقوبة وشرع الله الزجل ضرب عقوبة لضياء حقوق الله الزجل وضياء حقوق الآذنين مروا أولادكم بالصلاة والسد وضيقهم عليها معشر فإلى أكلفة الذهيمة ضربت حتى تكلف احتناحها وهكذا إذا بعد مرحان يهوز يعد الدوار يمكن شرش الجناح إلا بالضرب يضرب سألت من حال يجوز الضرب في الحاجة لكن بشرط من قدر بقدر هذه الحاجة وبشريطة ألا يوجد تسلوب ببيه يترح هذا الجناح او يحقق المصرح التي يرجوها من الإنسان بالضرب من والله أثابت من وصبيبة الشريف أشترى علي عدم جواز الإضراض بالدهينة له ان الاشعار بالهدي فيه الهره فارض تغيب الصوت ان الاشعار طب في خلاف بين العلماء من ما حمل سببه هذا قال في تعليب للشوار للشوار من الخيار وتعليب من ممن نقول ان الاصل السؤال هل الذهيه مخلوقه لنفسه ام مخلوقه لغيره تسخر لك ما في الثماوات وما في الأرض جميعا من؟ تسخر للآذن مصالح الآذن تنقص على مصالح في حق نفسه ومصالح بينه وبين ربه الإشعار مصرح بينه وبين الله عز وجل فالذي خلق البهيمة أذن له أن يشعره وهذا سيء بسيء جدا من الإشعار تطيق ليس لو جيد تمظر إلى أن الإشعار على الله ركوبك فوق البعيد أعظم إيلانا من الإشعار لو جيت إلى شبه ربطوك يشعر إيها البعيد مع رسوبك عليه من داخل المدينة ورسوبك عليه الشهر والشهرين ما يأتي بإشعار شيء ما يأتي يدخل الأغلوطات على السنة السنة واضحة هذا التعديد ما يأتي شيء أمام المطلق الشرعية المتركبة على هذا الإشعار توشيه الله سبحانه وتعالى واتقر غذيره جل وزلاله فالعبد وماناك نفسه لله ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله يتقرب إليه بهذا لي الله لكمها ولا جماعها ولكن يناله التقوى يعني الإحرار سكر فيه ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وتعالى وهو أغمر ويكون عن خلقه يا عبادي أنكم وانتبلغوا نفعي فتنفعوني وانتبلغوا ضري فتفروني فالشاهد أن هذا يعني إيلان بصير في لا يأتي شيئاً المصالح التي تنحذها بالدهينة وهذه السنة وما علينا إلى أن نرضى بنشر الله عز وجل وليس للعقل مجالاً أمام النقل النقل خبث لهذا الصحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتهوا قلد هجه وأمامه إشعره صلوات ربه وسلامه ليس تبقى السنة كما ورده بالله أهلا أسابقاً طبيلة الشيء نصفة الإقعاء المنهين عنه الثقراء أسهل الله الإقعاء في السفات اختلف العلم رحمه الله فيها لكن من سفاته أن ننصف القدمين وأن يغضي بإليته إلى الأرض بين القدمين المنصوبتين هذه الصورة الصورة الثانية أن يجلس جلوس القلب أكرم الله بين شاقي مع الفخير ثم يرد يديه إلى الخلف مثل الكلب الأقعى وجلب هذه الصورة شب يعني متفق على تشرين وهي إقعاء السلف وغالدا ما يفعله بعض من الجهلاء إذا أراد أن يقوم للرسعة الثانية أو الرابعة فإنه يردد كما ينصد قدميه ويضع يديه وراء ذهره مثل الكلب حينما ينصد القدمي كما يقعي فهذا الإقعاء محرم وورد بعض العلماء ايضا يذم نص القدمي وجعل اليمين يرجع على العقبين وهذه من الاعطاء لكن ورد في حديث العباس رضي الله عنهما فعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفت اقوال العلماء من من رخص فيها بالاشهار من خض فيها ما بين اليدين هذا من الاعطاء الذي اختلف العلماء رحمه الله فيه الله تعالى أصادفنا طبيعة الشيء في التعذية هل هي بالمصافحة أو المهانقة أو بيضع يدها بالكسر أصادفنا التعذية تكون بالمصافحة وتكون بالمهانقة لورور السنة عبر سلسة المصافحة هي الأصل التصافحة الخاصة وتسلم عليه سنة عزيز المعارقة تكون من مضحنا ولذلك قرر العين رحمه الله أن العناق منظر في سببه فإذا وجد له سبب فهو مصرور وإذا لم يجد له سبب فهو من التكلف فيه ومن هنا قرر لنظر يا رحمه الله في شخص سنة أن العناق يجود عند حصول فرح يعني تهني أخاك المسلم فتضمه إليك وتعانكك فرحاً ضمامة الله عز وجل عليه خاصة معمة الدين والطاعة ويكون أيضاً عند الشجن تضمه إليك من أجل أن تشعره هو فيه ما في قلبي ويكون أيضاً عند الشفر بإعراض المسافر فالتجمه وتعانك أو قبيناً من الشفر فقال على ذلك جغب السنة أما البليل طبعا الحديث لا علاقة إلا من سفر أولا فيه بعض وثانيا تفهم بالطرق لكن تشكل بعض العلماء من من الحديث أن هناك اختلافا في الألفاظ يؤثر في التحسين وكان دعونا شايفنا أصدر الله عليم تشكل هذا لكن أجيد جواب خالق طبعا هذا الحديث معارض لما أصح منه لأن سفر بعض الأحيان تعدل الشريعة بالكمال يعني أكمل ما يكون معناق متفق وهذا محبوظ بالشريعة في قوله عليه السلام لا ربال إلا في نسية ليس المراب المريب الصدق جائد وهنا ليس المعناق من غير العناق متفق ومحرم في قوله حج عرف هذا المراب المضالغ في الشيء يوضح طيب ما هي الأحاديم الشيحة التي أقوى الأحاديم طبعا ما صحها الصحيحين جثت السعر بالمالك رضو الله عنه أنه لما نزلت توقته وجاء بعض حراث الهدر ودخل النسجد على رسول الله وقال حقا نبي أبي طرف فلت زمني فحفظت هذا وهذا يدل على, على مشروعية العناق عند وجود الموجب والسبب ومثل القيام الداخل والجارب كله يوجد السبب لا بأشفين ولا حاص وأمور هذه بعض الأحلام تأتي عشوية بدون أن يكون إنسان قاسباً أن الجناب لمعنى أو اعتقاد لذلك يجب في بعض الأحلام ما ترى أخاً أو لا قدرنا أصابه كرب أو نكس وتضمه إليه فأنت لا تنطيع أن تنزل كنش هذا شيء ينبعث من نفوس لدواعي من أشلاب البحث ومن أشلاب الفرح من أشلاب ولا لكن يحضر منه ما شاءم فيه غلو ما كان فيه تكلف الشخص يعارض من بعد اذن دقائق انت يعارض مره ثانيه يعارض اول النهار من اراد صناعه يعارض في طول الوجود اشياء انها معانيد لا اسلاميه فاهو يعني لحظه تبقى منها وان وجود السبب عند وجود فلا ربط أن تضم أخيك أيها سيئة وضع الوضع الكتب هذا اختلف في العلم رحمه الله من المشاكلين المتأخرين وغيرهم بعض المرى بضعة لأن الأصل المصافحة والعناق وبعض المشاكل عليه تصدر فيه ويقول أن من فالكتب إذا كان أثناء الحزن ترى أخاف شدة بكاءه وعظمها تصدر تصدر وتفبت ولا أن المبي يحدث في الوقوف وكل واحد يضره ويمسك كرسة الأخ هذا ما أصل عند الكل ليس له أصل عند الكل لكن إذا كانوا هو واضح على القبر وجدتمه خزينا إذا على الحال ترى أخي خزين تمسك بعضي أو تمسك بساعدي تذكروا هذا القرس من نفسك تذكروا الصبر تذكروا أن يتعزب أن يتجند يده في يدك فتضغط عليها هذه الأشياء يردها التنبيه فقط أن الذي يفقل من وقوف ونأتي ونسكت هذا ونسكت هذا ما هو أسعب؟ ماذا يفعل هذه المصافحة فيها طبيلة في مصافحة ومعناها شرعي وأنها أصل في السنة وفتحات فيها الخطايا فهذا هو المنظر الحرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذي هذه الأمور التي يعملون أموراً في شرع الله عز وجل يجاروها بيها عادات المتطاليسين وانظر إلى الأمر العجيب الغريب ولو جئت إلى قولة ينسكم بالأكثر ويعزون بالأكثر وقلت لهم لا تبعلوا هذا أنكروا عليك فهذا يزيدها بالأمر يعني هذا التشبك بها والتمسك فيها والإشعار عليها يبقى لا تتسمى وكالآمر المعتقد فيه فهذا ما يسمى العلماء ببلالة لأن التبعي إلى الله خلاله أتي بجنادة الحال وإلا يقول أنا أعتقد أنها سنة فهذا الإسراء وهذا الشرف يجدها عادة وريدها وأنه لا يمكن يتركها لا شك أنه يشد في عمره أما إذا كان لاقفه مع أخي على القبر وفي والد القليل فأراد أن يسميه أنسك بيده ورأى أنه فيه قد شد به فشده الله عز وجل يذكر الصبر قبل نشيده هذا انكار لا اصدجه ولا اقر بالله تعالى ان هذا من مخالفه للشيخ كان واضح بين الهلالي وامام النبي صلى الله عليه وسلم لا احق شيئا صحيحا برفع امر صلينا ان شاء الله وحينما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول بين العالمين قبل الكر وحن اتجاه ان إنك مكان لا عذ الاقرن وهذا استحذر ذعب العلماء رحمه الله لوروده السنة وإشارة إليه ذهب العلم رحمه الله في المناسب أدعي الصحابة رضاً وعليهم أدعي جوامع الدعاء وبعض وقت قد, قد, قد تكون في سنة الصوضة عمه رضاً ففي الصفاهم أنا أحذر عن عبد الله من سعود لذلك استحذر ذعب العلماء للدعاء وكذلك استحذر ذعبهم الدعاء على الصفا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من دعائه اللهم أنك وقلت وقولك أدعوني أن أجب لكم وأنك لا تفضل معك اللهم كما رزقتني أفلان فأشألت إلا تنزعه حتى تتوفاني عليه هذا من أعظم الجعاء كان يقوله رب الله عنه وأعظاه وكان من دعائي بسنة الصحيحة اللهم سببني إليه وحببني إلى ملائكتك وأنبيائك وإلى رسلك وإلى خلفك اللهم اجعلني ممن يحبك فيكم ملائكتك الكرام ويا دورس الصاعده بالصامتين اشار الى هذا الشرف الله بالشرف من الملائكه خفش الخير ولا نار الله لورود ورود بعن الصلاه واصحابهم هي خيار الصلاه الامه بعد مبيها صلوات الله وسلم على رسوله بالرحمن اصحى ان الله تعالى حبيبه في الكون هل يجيز بالمساسر القاضي لأنه يخبر جمه صلاة العشاء مع صلاة المدرب أهل يعمل أنه القوة يصدر إلى نقطة فرد بسم الله الحمد والسلام على خير خلق الله على آله وصفه ومن آله أما بعد فإذا كنت في السكر فأردت تجمع بين الصلاةين وأنت راجع إلى المدرب فيشترض فيشترض أن يدخل عليك وقت الثاني قبل وصولك إلى البلد الذي انت فيه فإذا كنت راجعا إلى مكة يشترط أن يؤذن عليك أذان العصر وأنت في السفر ولو قبل دخول لك مكة بدقاء لأنه إذا أذن عليك الأذان وأنت في السفر وجبت عليك الصلاة رفعتين وأنه إذا أذن عليك بعد دخولك لمكة فقد وجبت عليك أربعا وأنت في الصليت ومن هنا قرر العلماء ونعمل رحمه الله من شرط صفحة الجمع جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثاني فإذا لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثاني فإنه أذن لك الصلي تصلي رباعية الأولى ركعتين ولم أذن لك القصر رباعية الثانية وهي العصر ومن هنا لابد من دخول وقت الثاني والعذر مع فإذا لم نتخذ لنا أولئك شخص الجمعة يجب عليك إعادة ثلاث العصر على أصف قوله للغلماء أحم الله ومذهب الجنور الله تعالى وعليك أفادة سنة الله قضيلة للشيخ في الثيام في تشارة الأمين أفادة الله في هذه المثلة قولان للغلماء جمهور العلماء على من لا يشترق القتابة لأن الله تعالى قمر بالثيام ثلاثة أيام ومن يجب في صيام ثلاثة في أيام فآية النائدة مطلقة لم تبين وجوب التكابع في صيام الثلاثة أيام كفارة كفارة في أمين وذهب الخنادر رحمه الله إلى وجوب التكابع ويستدل بقراءة عز الله المسعود في صيام الثلاثة أيام متتابعات ومن يجب في صيام الثلاثة لأنه يستطيع في سيام ثلاثة أيام متتابعة فقالوا أن هذا يدل على أنه يجب التتابع في سيام ثلاثة أيام في كفارة وهذه المسألة أصولية هل يجوز الاستجاج بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام العلا وإذا كنا قراءة شاذة طبعا ليس فيها انتقاص والقراءة لأن الوصف للأقوال والقراءات في الشجوذ المراد به عدم دريان العمل عليه القراء الشاذ لانه لا يقرأ بها لانها نسخت في الارض الاخيره او انه طبعا ضوابط الحدود في القراءات معروف من مساله الخلاف في اللغه والروايه هذا امر طبعا يقررها من القراءات ان الشيخ الاججادي للنقل صار اشبه انه يصمها طرافا متقابلا يحصل على اتفاق فيها و هذا أسلم ويكون الورود العرضة الأخيرة مثل في سيام ثماثة أيام ما لم يعطب الأصل الذي جاء في تراءة المسجد رضي الله عنه وارضا فهذه المسألة القول بتتابع فيها قوي جدا يعطب بها المسلم يحرف في سيام أيام وكفارات متتابعة لكن الإشتار الذي ينضغ التنبيه عليه التنبيه الناس عليه أن بعض الحوام يعتقد أنه إلى حمل في يمين لسوم ثلاثة أيام مقاشرة والراقع من خمام ثلاثة الأيام لم يجب الله سبحانه وتعالى إلا عند الأدل طبعا هي خصارة اليمين جمعت لها التخليل والتربيل فهي دي خصارها الأولى وهي أكثر رقبة وأن يطعم أشر سلساتين أو يحسوهم تخليلين وواجبها تخييري إذا فعل واحد من هذه الثلاثة تصار أجدأه سواء قدر على غيره أو لم يخفر وأن خفرة ثانية يستطيع تدل يستطيع تدل على وجود الترتيج واشتراق العز نظر مما عن نحر لا نستطاع دل على أنه لا يسح له أن يصوم الثلاثة لأيام عند حجي فجمعا على ذلك يجب عليه أن يراعب محفظه فإذا كان قام الثلاثة الأيام وهو قادر أن يطعن عشر المساكين أو كسوطين فإنه لا وصل على ولا يتزيل ويعتبر خيام مناسبة ويجب عليه أن يعتق المجد الضقبة أو يطعن عشر المساكين أو يخسره هذا نحن يجمع الذين إلى ذا رحمه الله أنه لا يدين السلام الثلاثة في الأيام متى قدر على واحد من الثلاثة الخصار فلإطفاء وإطعام عشر في المساكين العشر في المساكين او كسوة في فيهم الله جلاله أثابة من الله قضيلة الشيخ مو شكم الضياطي بملائك الدنيا في مواضح من الله الدعاء بأمور الدنيا جائز على أصح قوله العلماء ولا بأس للمسلم أن يدعو لدفع مكروه الدنيوي أو تقصير أند دنيوي في صلاةه خلافا للحنابلة رحمه الله واستدل الحنابلة على المن بقوله عليه الصلاة إن, الصلاة إن هذه الصلاة لا يشف فيها شيء من كلام قال قالوا وأمر ضل من كلام الناس واستدل الجنهور بالأحاديث الصحيحة ومنها قوله عليه الصلاة اللهم يعود بك من المضرم والمأسن والمضرم في الدنيا هذا في أمور الدنيا وقالوا إن النبي صلى وسلم كان أكثر دعاء ربنا أثنى في الدنيا حسن وهذا يشغل جديد ما فيه الخير من أمور الدنيا ولذلك اعتبر من جوانب دعائه فالصحيح أنه لا دأس أن ندعو وأقوى الأذلة للأمور على هذا المثل قوله عليه السلام في الحديث الصحيح ثم ليتخير من المسألة فيما شاء يعني بعد التشاهد ثم ليتخير من المسألة فيما شاء هذا عام فالأصل الآن يبقى على عمومي وليس الهناس ودعا التخصيص وأننا قلنا على لا يشكل فيه شيء من شرام الله إننا جاء في مواضع الذكر المحصوصة لأن الحديث صورة السبب قطعية الدخول بالحكم فهذا لا شك هو الأصل وليس له علاقة بالدعاء والدعاء له أصل آخر دل ولذلك يتعارض الأصل العام مع الأصل الخاص قد قوله ثم يتخير لمن نصلت لما شاء جاء ديانا لأصل خاص وهو الدعاء وأما قول لا يسير الكلام لما جاء على سبيل العمي فيقدم هذا الخاص الوارد لأصل النصل وهو الدعاء للموردينها وهو الأشتهر الأرض إن شاء الله أنه لا بعثا يرهي ولكن من الشرمان أن الإنسان يدعو في الأناق المحاضرة والأناق التي ترجى فيها الإجابة ومنها إدعاء أدبار الصلوات ولذلك منها سؤل عليه الصلاة والسلام قيل دعاء حسنا قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المسكدة فأدبار الصلوات لكن ترجى فيها الإجابة لخص الإنسان بالدعوات العظيمة وأن تكون همته للآخرة ولذلك عكب الله على قوم دعوا بالدنيا ومنهم في الآخرة من الخلاق فالمنبغين للنسان نسل في المتذنه هو ولا من أن نسى الله في الدنيا أحسن ولذلك أقول من المنبغين المسلم أن يتخير بهذه الأماكن الحاضر من ينصبها من فضل الدعاء وجوانع الدعاء لسير الدين والدنيا والآخرة والله تعالى أعلم أسابكم الله فضيلة يقول السائل فاضني بعض الشك في مراقبه الصلاه النيه توضيت بالامام في الدره كيف صوره الصلاه وهل صلاه الجماعه تعتبر هذه المساله فيها اشهاد من علماء مشهورين ذهبوا الى ان نقول اذا عن الامام فانت بحاله إذا دخلت يدير الصلاه من صلى عنه صلى عنه فقط 1000 سنه وإذا دخلت على ما هو يدعو تجد ان الصفات تحول الصلاه عن السنه وهذا من حيث الاصل أقوى. هذا الطول اقوى وبعضهم يقول إن صلاه على الايمان تعتبر فيها الحاله فتبدا بقراءه الفاتحه ثم تصلي عن السنه ثم تدعو ترجع بترجع في قراءه الدعاء وهذا مثل على قولي على purpسلات لا ما أدرستم تصلوا وما فاتكم فأتمو فلما عبر عليه الصلاة الأمام بقولي أتمو دل على أن صلاة الأمام هي الأولى إذا كانت صلاة الأمام هي الأولى فلعامة تلاك تطير به لأنك إذا أدرسته في ركعة الأخيرة وهي أولى بالمثلاثة قرأت فاتحة والصورة على هذا القول فترأ الفاتحة والصورة في الغهر إذا أدرسته والعشاء تقرأ هذه الحواشورة ولكن لا تجرب من المكان المتابعة لأنه لا تجد المخارقة الظاهرة في القول والعمل وبناء على ذلك الأمر مذنى ذكرنا الغذب الذي يقول أنه تدخل بحالة الإمام أشرح مثل هذا الأصر بقول أنه تختلفوا عليه وبناء على ذلك الدخل من الإمام على حاله كان أشرح فإن ترده عنده القول الثاني يدخل بداية حاكما بأمه مقدد فدخل بسراءة الفاتحة ثم كبرت تصدير في, في الثاني المصلع عن المبي صلى الله عليه وسلم صلىه وجه فآخر دعوانا الحمد لله رب.